الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلة وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكريما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن اهت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله وَيَوْمَ مِنَادِيهِم فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَقُولُ وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَوْلَهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَقَوْلُهُ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ نَتَّبِعُ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَقُلْ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ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 الآيات كلها في إثباث الكلام صفة لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء وأن من كلامه سبحانه وتعالى كلاما كونيا قدريا ومنه كلام شرعي ديني والكلام صفة لله عز وجل وباعتبار كونه قائما بالله سبحانه وتعالى صفة ذاتية وباعتبار تعلقه بالمشيئة وأنه سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء بما شاء فهو صفة فعلية والدلائل على إثبات الكلام لله وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت يسمع كثيرا جدا والمصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا المختصر في دلائل القرآن شيئا أو بعضا من أدلة القرآن الكريم الدالة على إثبات الكلام صفة لله عز وجل بدأها بقوله سبحانه ومن أصلق من الله قيله وقوله ومن أصدق من الله بناءها بقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله كيدا فهذا فيه ثبات الكلام لله عز وجل وأنه جل سانه يتكلم بما شاء متى سأ وأنه لا أصدق قولا ولا حديثا من الله سبحانه وتعالى قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغرس هذه العقيدة غرسا متكررا كل جمعة إذا خطب الناس حيث يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول وقوله أصدق القول ولا أصدق من الله سبحانه وتعالى حديثا ولا أصدق منه جل وعلا قيلا وقوله قيلا مصدق قال يقول قولا وقيلا ففيه ثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنا قوله سبحانه هو أصدق القول ثم أورد قول الله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وهذا أيضا في إثبات القول لله عز وجل وعند جماهير المفسرين أن هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لعيسى ليوم القيامة قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قُلْتَ للناس اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَهِينَ أن هذا يقوله الله سبحانه وتعالى له يوم قيامة وهذا فيه ثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى فهذا كلام يتكلم به سبحانه وتعالى بكلمات ذكرت في هذه الآية يخاطب به عيسى عليه السلام يقول لها أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي والمراد بخطاب عيسى بذلكم تقريع من عبدوهم من دون الله وتوبيخهم ويظهر خزهم وشناعة فعلهم أمام الخلائق فيسأل جل وعلا من كانوا يعبدونه من دون الله أمام الخلاب أأنت قلت لهم ذلك أأنت طلبت منهم ذلك فيتبرع على رؤوس الأشهاد عليه السلام من عمل هؤلاء فيظهر فيزيهم وشناعة فعلهم وقبح وصنيعهم والشاهد من ذلكم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم مت شاء هذا كلام يتكلم الله سبحانه وتعالى به يوم قياما يخاطب به عيسى وعيسى يسمعه من الله فهو كلام يسمع كلام يسمع يخاطب به عيسى وعيسى يسمعه من الله تبارك وتعالى ويجيب عيسى خطاب الله له هذا بالبراءة من هذا العمل ثم أورد قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهذا في نسبة التمام والكمال لكلام الله سبحانه وتعالى والنو كلام لا نقص فيه والكلام الذي يضاف إلى الله تارة يراد به الكلام الكوني القديم مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقوله يقول له هذا قول كوني قول كوني ومثله ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أعوذ بكلمات الله التامات فأثبت التمام مثل إثماته هنا التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر أي لا يتعدهم المراد بالكلمات في, في هذا التعوذ الكلمات الكونية القدرية وأن كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية نافذة وواقعة لا يجاوزها ضر ولا يتجاوزها فاتح غير تعداه وتطلق الكلمات ويراد بها السرعة الدينية كما في هذه الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا وعدلا والمراد بالكلمة هنا الكلمات الله لأن المفرد إذا وضيف يفيد العموم كلمة ربك أي كلام ربك أو كلمات ربك صدقا وعدلا والمراد بالكلمات هنا أي الشرعية الدينية الشرعية الدينية وأنها تامة صدقا أي في الأخضار وعدلا أي في الأوامل لأن كلمات الله سبحانه وتعالى إما خبر أو طلب فالخبر كله صدق كله صدق، لا يفبر الله سبحانه وتعالى بخبر إلا وهو خبر صادق وقد مر معنى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وعدلا في الأوامر أي أوامره سبحانه وتعالى كلها عدل لا جور فيها ولا ظلم تنزها وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك ثم أورد قول الله سبحانه وكلم الله موسى تكريم وهذا أيضا في إثبات الكلام لله عز وجل وأنه سبحانه كلم موسى Bikelam Semعه Mوسى من الله Semعه Mوسى من الله Kelam بحروف وألفاظ وأصوات سمعها Mوسى من الله سبحانه وتعالى وآلان يقال لموسى كريم الرحمن لأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واصد لم يكن بينه وبين الله في سماع كلماته رسول ملكي وإنما سمعها من الله مباشرة ولهذا يقال يقال له كريم الله قال وكلم الله موسى تكلما وهذا تأكيد لأن الله عز وجل كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا فقوله تكليما في التأكيد مصدر مؤكد وقال جل وعلا منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهذا باب من أبواب التخضيل ففضل بعضهم بالتكليم وبعضهم بالخلة وبعضهم بكذا فمن أنواع التفضيل التي كانت بين الأنبياء والمفاضلة التي بينهم أن منهم من كلمه الله أي مباشرة بدون واسطة كموسى عليه السلام وكلبينا عليه الصلاة والسلام فهو كريم الله كموسى لأنه لما عرجنا به صلى الله عليه وسلم إلى السماء سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله بلا واسطة. قال منهم من كلم الله. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه. فهذا أيضا في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وأنه سمع كلام الله من الله وقد حاول بعض رؤوس البدع أن يقرأ الآية الكريمة المتقدمة وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة ليكون المتكلم موسى وليس الله سبحانه وتعالى فقال له أحد القرى وهكى فعلت ذلك وصنعت ذلك ما أنت صانع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهد فالآية فيها إثباتوا الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى بكلام سمعه موسى من الله عز وجل كذلك قوله وناديناه أي موسى من جانب القول الأيمن وقربناه نجية فأثبت النداء والنجاء أثبت المنادات والمناجات والمنادات هي الكلام الذي هو بصوت مرتفع. والمناجات هي التي بصوت ليس مرتفع وموسى ناداه الله ونجاه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ناجاه ربه سبحانه وتعالى وناداه ناداه يا موسى بصوت رفيع سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى وناجاه أيضا كما أثبت الأمران في الآية الكريمة وناديناه من جانب الطور الأيمن فكان أولا النداء ثم بعد النداء الذي هو بصوت عال كانت تقريب قربه الله سبحانه وتعالى وناجاه مناجات وناجاه مناجات وقوله من جانب الطور جبل وقوله الأيمن أي على يمين موسى لما كان يسير جاء الجبل على يمينه رأى جاء الجبل على يمينه والآن قال من جانب الطور الأيمن أي الذي على يمينه وهو سائل على يمين موسى وهو سائل أما الجبل نفسه فلا يقال لو يمينه ويساء وإنما الأيمن المراد به أي على يمين موسى عليه السلام وهو السائر ورأى في الجبل نارا فأراد أن يأخذ منها جذوة يتدفأ بها هو وأهله من شدة البرد وكان الجبل أتى على يمينه عليه السلام ولهذا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فهذا في إثبات النداء لموسى وكذلكم الآية التي تليها فيها ثبات النداء لموسى عليه السلام وإذ نادى ربك موسى أليت القوم القابلين وإذ نادى ربك موسى أليت القوم الظالمين وقيل في معنى أن مفسرة ناداه الله سبحانه وتعالى نداء فيه الأمر بأن يأتي عليه السلام القوم الظالمين وهذا أيضا الإجيان والمراد به وما يقوله موسى لهم في ذهابه لجرعون والقوم الظالمين جاءت آيات كثيرة في القرآن تبين ذلك ثم الآية التي تليها فيها أيضا إثبات النداء للأبوين Adam Mohua, 'Qal wana da'humaa rabbuhumaa, 'Alem anhaqumaa antilkum al-shajarah, 'Fahad nida'um min Allah, Subhanahu wa Taala, 'Lil abwai, 'Nada'humaa rabbuhumaa, 'Alem anhaqumaa antilkum al-shajarah, 'Wa al nida' aladi sami'ahu al abwain min Allah, Subhanahu wa Taala, ناداهما ربهما Abu hama. النداء لله والنداء nida, Allah, وكذلك من hura, التي فيها Oke. النداء Oke. الله سبحانه ويوم Oke. فيقول Oke. شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم Oke. Oke. شركائي الذين كنتم تزعمون وهذا نداء فيه التقريع والتسليع على من عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره يقول لهم في هذا النداء أين شركائي وقوله أين شركائي هذا كلام لا يقوله إلا من إلا الله سبحانه لا يمكن أن يكون مثلا ما يخاطبهم بذلك ملكا أو يخلق الله الكلام كما يدعى من أهل الباطل فهل يمكن أن يكون هذا يصدر من غير الله أين شركائي إذا نسب هذا القول لغير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى فيقول أي الله لا غيره أين شركائي الذين كنتم تزعمون والكلام هنا لا ينافي الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه لأن في القرآن جاء فيه في مواضع أن الله لا يكلمه ولا يزكيه فهذا الكلام المنفي هو كلام الإكرام والإنعام والتفضل والإحسان أما هذا الكلام فهو آخر كلام تقريئا وتوبيئ مثله قال خصوا فيها هذا كلام يكلمهم الله به لا ينافي قوله لا يكلمهم الله لأن الكلام المنفي هو كلام الانعام والإكرام والإحسان والتخضر كذلك من إثبات النداء قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المسرين ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. وهذا نداء يكون للخلائق عموما يوجه للخلائق عموما يوم قيامة نداءا الأول ماذا أجبتم المرسلين والثاني ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون و هذا المعنى هو الذي عبر عن بعض السلف بقوله ينشر للخلائق يوم قيامة ديوان ديوان فيه لما وفي وديوان فيه كيف ديوان فيه لما وديوان فيه كيف فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن المتابع سؤال عن الإخلاص والآخر سؤال عن المتابع وهنا يقول ماذا أجبتم ماذا كنتم تعبدون وفي الآية الأخرى يقول ماذا كنتم تعبدون وفي آية يقول, يقول ماذا أجبتم المرسلين فالأول جوابه لا إله إلا الله والثاني جوابه محمد رسول الله الأول جوابه تجريد التوحيد والثاني جوابه تجريد المتابعة. الأول جوابه توحيد المرسل والثالث جوابه تجريد ت تجريد المرسل أو توحيد المرسل من التبع. فهما فهما سؤالان أو نداءان يوجهان إلى الخلاء يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فهذه الآيات بدءا من ما يتعلق بنداء الله موسى ثم نداءه للأبوين ثم لنداء لمن عبدوا معه غيره ثم نداءه لعموم الخلائق هذه آيات متعددة في القرآن فيها إثبات النداء والعلامة بالقيم رحمه الله تعالى في نونيته قال وأتى النداء في تسع آيات له واتى النداء في تسع ايات له وصفا فراجعها من القران فراجعها من القران اي ان تسع ايات من القران فيها اثبات النداء نداء للابوين النداء لموسى عليه السلام النداء للخلائق فجاءت تسع ايات كلها فيها إثبات النداء وصفا لله فالنداء صفة الله هو الذي ينادي ليس غير الله ومن يطالع هذه الآيات التي تثبت النداء سواء النداء لموسى أو النداء للأبوين أو النداء للخلال من يتأمل هذه الآيات لا يتردد في إثبات النداء وصفا لله والنداء معروف معناه في لغة العرب كلام يسمع بصوت هذا هو النداء ولا يؤمن على معنى آخر بل لا يفهم على مقتضى دلالة اللغة فيؤمن به كما جاء ويثبت كما ورد على الوجه الذي يليب بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى ثم أورد قول الله عز وجل وإن أحد من المشركينك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين طلب منك الأمان والجوار وأن تؤمن، فأجت لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين وهداية للناس يجمعين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد من المشركين استجارك طلب منك أن تجيره وأن تعطيه الأمان فأمنه وأجره من أجل أن يسمع كلام الله من أجل أن يسمع كلام الله لما جعل الله سبحانه وتعالى في كلامه من هداية إن هذا القرآن يعجيه كتاب أنزلناه إليك مبارك هو كتاب فيه بركة وفيه هداية قال أجنوا حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله وهذا حقيقة فيه نفتة مهمة جدا للدعاء لا ينبغي أن تغفر ألا وهي أن الدعوة تكون بكلام الله الدعوة تكون بكلام الله قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن ما يخاف عيد إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والآيات في هذا المعنى كثير فالدائي لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسمع من يدعو كلام الله ينبغي أن يسمعه كلام الله سبحانه وتعالى حتى أرى أن Al-Madroh, loh, kah? Tidak Arabiah. Hatta loh, kah? Tidak Arabiah. Kau lalu bilawat Arabiah. Kata Allah Taala, dan terul ayat. Tambah terbujur lalu makna. Tambah terbujur lalu makna. Asmihu kalam Allah. Asmihu kalam Allah yang Subhanahu Wa Taala. Jangan ia sembah Allah الله عز وجل يجعل في سماعه لكلامه سبحانه وتعالى بركة عليه وسببا لهدايته كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه مبارك في مركة فهذا جانب ينبغي أن لا حتى لو كان من يدعى ليس عربيا تقرأ الآية مثل لو كان يعظ أو يخطب أو يمكن درسا لا يقتصر على إيراد المعاني، لا يقتصر على إيراد المعاني، بل يقرأ الآيات يأتي بالآيات ويفسر المعاني دون إهمال للآيات حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أن الداعي إذا اقتصر على المعاني مجردة دون الاتيان بكلام الله لم يسمعه كلام الله. لم يسمعوا كلام الله والله عز وجل قال حتى يسمع كلامه فسمعوا سمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى هذا له أثر خاص وبركة خاصة وقع خاص في القلوب وكم من أناس أثر فيهم سماعهم للقرآن مع أنهم لم لم يقولوا يفهموا المعاني لكن جعل الله سبحانه وتعالى له في قلوب مرقاً وأثراً فأخذوا يطلبون معاني وكان ذلكم السماع سبباً لهدايته سبباً لهدايته الشاهد من سياق المصنف للآية هو قوله حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى نفسه أضاف الكلام إلى نفسه وهنا ينبغي أن يعلم أن ما يضاف Kilah Allah Subhanahu Wa Taala pada dua jenis. Tidak ditambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada dua jenis. Tambahan ayat dan tambahan ucapan. Tambahan ayat dan tambahan ucapan. Tambahan ayat seperti rumah Allah, anak Allah, anak Allah, hamba Allah. Ini tambahan ayat. Allah. Rumah itu عين العبد عين هذه أعيان أضيفة إلى الله سبحانه وتعالى فإضافتها إليه إضافة خلق وإيجاد إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة خلق وإيجاد والإضافة في مثل هذا المقام تقتضي التسريف والنوع الثاني من المضافات إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الاوصاف والمعاني وما لا يقوم بنفسه فهذه إضافتها إلى الله إضافة وصف مثل إرادة الله علم الله كلام الله حكمة الله سمع الله بصر الله كل هذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة أوصاف وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ جَعَلَ الْبَابِينَ بَابًا وَاحِدًا فَغَلَّ غَلَالًا مُبِيْنًا إما أن يجعل الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف كما هو حال غلاة متصوثة أو يجعل الجميع إضافته إلى الله إضافة خلق كما هو حال المعتزلة فالذي لا يفرق بين الأمرين مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما هو وصف أو خلق فإنه يجعل البابين بابا واحدا فيضل ظلالاً مبينا إذن قولاً كلام الله الكلام ليس عيناً قائماً بنفسه إنما وصف لا يقوم إلا بغيره فإضافته إلى الله إضافة وصف فالكلام صفة الله الكلام صفة الله ثم أيضا مع كون من من يسمع كلام الله هنا وهو المشرك يسمعه من التالي يسمعه من التالي قال أجره حتى يسمع أي المشرك كلام الله يسمعه ممن ممن يسمعه ممن يتلو مما ممن يتلوه إما الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره عليه الصلاة والسلام والغالب أن المراد به عندما يصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه فيسمع التلاوة يسمع التلاوة فهنا السماع السماع لكلام الله من التالي ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله ولهذا قال الأئمة ومنه أمام أحمد كلام الله أينما توجه يبقى كلام الله يعني سواء تولي أو سمع أو حفظ في الصدور أو كتب في الصطور أو ربي بالأعين أينما توجه هو كلام الله لا يخرج عن كونه إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتدائه لا لمن نقله أداه ولهذا يقال في مثل هذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارب والصوت صوت القارب فالكلام أينما توجه يعني سواء حفظ أو كتب أو سمع أو غير ذلك يبقى هو كلام الله ولهذا هو قال فأجره حتى يسمع كلام الله فلم يخرج عن كون كلام الله لتلاوة تان الله لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتلاءا ثم أورد قول الله سبحانه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله والمراد بهم اليهود والمراد بالكلام التوراة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه أي يحرفون الكلمة عن مواضعه والتحريف والإيمالة للألفاظ ألفاظ التوراة بتغييرها وإبدالها بألفاظ أخرى يحرفون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهذا فيه أن التحريف تحريف هؤلاء بعد أن عقلوا التوراة وعرفوا ما فيها وعرفوا أنها كلام الله وأنها لا لا يجزل تحرر لكنهم مع ذلك كل بعد ما عقلوا وعن علم حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى لأغراض خصية من رئاسة أو مال أو غير ذلك من الأغراض، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، لم يخرج، لم يخرج, يخرج بكل سمع. آآ آآ عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. نظير الآية المتقدم. ولا المتقدم في القرآن وهذا في التوراة. والتوراة كلام الله والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد معقولة وهم يعلمون يفعلون ذلك. الباطل وذلك الأمر الشنيع عن علم ثم أورد قول الله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل والمراد بهؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله أي الكلام الذي حكم به سبحانه وتعالى أن غنائم خيبر إنما هي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجيبية حاصة لا يشركهم فيها غيرهم فلما أراد المخلفون من الأعراب أن يكون لهم نصيب من غنائم خيبر والله سبحانه وتعالى جعلها جعل غنائم خيبر لمن بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان بيعة الرضوان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل مكة معتمرا وتصدى له المشركون بعث عثمان رضي الله عنه يفاوضهم ويخبرهم أنهم ما جاءوا للقتال وإنما جاءوا للإعتمار فقط ولم ياتوا للقتال. فتأخر مجيء عثمان ورجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام وأسيع أنه قتل رضي الله عنه وعطاه فبايع النبي عليه الصلاة والسلام وكان تحت سجرة أصحابه على أن يقاتلوا حتى الموت على أن يقاتلوا حتى الموت فبايعوه وكان عددهم ألف أربعمائة كل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رضي الله عنهم أرضاه فأنزل الله سبحانه وتعالى عقب هذه المبايع مباشرة قوله لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا أي فتح خيضا وهذا الثواب لهم خاص. لهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وآتابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها خاصة بهم وهذا ثواب معجل ثواب معجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت والكتاب حتى الموت ولم يحصل الكتاب ونزل الرضوان نزل الرضوان في آية التتلى يتروا المسلمون إلى قيام الساعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فهذه الفتح وهذه المغانم التي هي خيبر مغانم خيبر هي خاصة بهؤلاء ثواب لهم معجن ثوابهم معجن لهؤلاء خصهم الله سبحانه وتعالى به وأكرمهم فلما أراد المخلفون من العراب لما اراد المخلفون من الاعراب لما اراد المخلفون من الاعراب ان يكون له النصيب من ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله والمراد بكلام الله اي وعده سبحانه وتعالى لاهل الحديبيه بان غنائم خيبر خاصه بهم وثواباً لهم خاصةً دون غيرهم جعله الله سبحانه وتعالى لهم ثوابا معجلاً هل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونه قل لن تتبعونه كذلكم قال الله من قبل كذلكم قال الله من قبل أي في صلح الحديبية أن ما هذه المغانم الكثيرة إنما هي لهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيفاصلهم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل كذلكم قال الله من قبل فالشاهد من الآية إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى كذلكم قوله عز وجل Wahai kamu, apa yang diilhamkan kepadamu dari Kitab Allah, tidak ada makna bagi kata-katamu. Wahai kamu, apa yang diilhamkan kepadamu dari Kitab Allah, tidak ada makna bagi kata-katamu. Artinya, معنا صدقا في Swt. وعدلا في الأوامر فهي كلمات تامة لا مبدلة لها لا مبدلة لها أي لا مغير فهي كلمات تامات لا مبدلة بكلمات الله سبحانه وتعالى وأيضا الشاهد من ذلكم إثبات الكلام لله مضافا إليه وإضافة الكلام في هذه الآيات كلها بدأ من قوله حتى يسمع كلام الله ثم قولا يسمعون كلام الله ثم قولا يبدل كلام الله ثم قولا لكلماته هذه كلها إضافة الكلام فيها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف لأن الكلام وصف وليس عين قائم بنفسها وإنما وصف لا يقوم إلا بغيره فإضافته Ilah Allah Subhanahu Wa Taala, istaftu waf. Thummah, ina al-mustanif, Rhamawu Allah Taala, lama anha dzikra al-ayat yang tuthbit al-kalam lillah In Subhanahu Wa Taala, wa In Allah Yatkelam matashah bima sha, wa Ina la aṣdah kalam minu Subhanahu Taala, wa la haditha, wa Ina kalimatuha وأن منها كلام كوني قدري ومنها كلام صرعي ديني وأن من كلام الله ما هو نداء ومنه ما هو نجا مناجات لما ذكر ما يتعلق بهذه العقيدة في كلام الله سبحانه وتعالى في ضوء هذه الآيات الكريمات انتقل بعد ذلكم لذكر العقيدة في القرآن خاصة ذكر العقيدة في القرآن خاصة فذكر آيات تختص بالقرآن الكريم والعقيدة في القرآن الكريم ونرجع الحديث عنها لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله نعم أحسن الله ليكم ومباركة فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين. المسلمين أسأل عن المفاضلة بين كلام الله هل يتفاضل المفاضلة في بين كلام الله سبحانه وتعالى ثابتة لا من حيث المتكلم به لا من حيث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 أعظم وأفضل من الآيات التي فيها الحديث عن خلقنا ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وكانت سورة الفاتح أفضل سورة في القرآن وكانت سورة قلو الله وحد تعدل ثلثة القرآن لأنها أخلصت لصفة الرحمن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 أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي رضي الله عنه يا أبين أي آية معك من كتاب الله أعظم أي آية معك من كتاب الله أعظم أنظف ثقة الصحابة في المفاضلة بين آيات القرآن لما قال أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله عليه قال يا أبين أي آية معك من كتاب الله عظم؟ لما عاد عليه السؤال، لما عاد عليه السؤال رضي الله عنه، فهم من ذلك أن هذا فيه إذن بالاجتهاد بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإما أن يقرض على اجتهاد أو لا يقدر. فهم من ذلك إذن. أولا لما قال أي آية معك من كتاب الله؟ قال, قال قلت الله ورسوله عنا. قال يا أبين أي آية معك؟ من كتاب الله الأعظم ففهم أن هذا إذن من النبي صلى الله بأن يجتأت بين يديه قال قمت على الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبيحفظ يحفظ القرآن كامل وقرآن آياته تزيد على الستة آلاف آية الستة آلاف آية يحفظ القرآن كامل وفي نفس الموقف بين ذي النبصات قال آية الكرسي آية الكرسي ولاحظ أن الجواب لم يأتي بعد مدة زمنية ما قال له فكر أسبوع أسبوعين شهر وعمن الجواب ولا أيضا حدد له آيات مثلا ما قاله في سورة البقرة أو في الجزء الثالث وإنما قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم وأحفظ القرآن كامل والمطلوب الجار في نفس الوقف من كمال فخة رضي الله عنه أنه بادر إلى أعظم مقاصد القرآن أعظم مقاصد القرآن ما هو التوحيد كل ما الآيات الأخرى التي ليست في هذا الـ الـ الأمر استبعدها وأخذ ينظر في الآيات التي في التوحيد ثم آيات التوحيد أخذ منها أجمع آية في ذكر التوحيد ودلائر وبرهين ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله عن آية الكرسي يقول جمعت من تقرير التوحيد وبيانه ما لم يأتي مستمعا في آية بل جاء مفرقا في آياته. الذي تستمع في هذه الآيات جاء مفرق في آياته. لم يأتي في هذه فئات من القرآن آية مثل آية الكرسي جمعت تقرير التوحيد. جمعت تقرير التوحيد. وهذا من فقه الصحابة. رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. حسناً الله عليكم وبارك فيكم. كل كيف نفرق بين الكلام الكوني والكلام الشرعي؟ الكلام الكوني.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 رسن عليكم يقول هذا السائل كيف نرد على من قال بخلق القرآن مستندا لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه وقال في سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان هذا الذي يأتي شفيعا لصاحبه عمل عمل العابد عمل العابد وتلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى فتأتي التلاوة للبقرة وتأتي التلاوة لآل عمران تحاجع صاحبها مثلما أن عمل العامل يأتي في قبره على صورة رجل يقول من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير كما جاء في الحديث. فوالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. حسن الله عليكم يقول هل يمكن أن يقال في صفة الاستواء أنها ذاتية باعتبار وفعالية باعتبار بمعنى أنها قامت أنه حين فعلها لم تزل لم تنفك عنه؟ الاستواء صفة فعلياً. الاستواء صفة فعلية. قال الله تعالى ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. وهذا فعل. استوى فعل. فالاستواء فعل مثله النزول والاتيان والمجيء وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. هو جل على استوى جل شأنه بنفسه بذاته فوق عرشه. لكن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية لذا يفرق بين العلو والاستواء بأن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية والعلو صفة يدل عليها العقل إضافة إلى دلالة النقل أما الاستواء فيصفة خبرية يعني لا مجال للعلم بها إلا من خلال الخبر لولا الخبر لما علمنا بها لكن العلو يدل عليه العقل إضافة إلى جنامة النقل عليه ولهذا يقولون في الاستدلال للعلو يقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقرة لكن الاستوانا يقل دل عليه العقل لأن صفة خبرية مثل النزول والإتيان و نحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي لم تعلم أو لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر. نكتفي بهذا ونسر الله الكريم أن يفعلنا بما علمنا اللهم اقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تؤون به علينا